الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم بنهن الا الله ولدنهم وانهم يقولون منكرا من القول وزورا وان الله العفو الرفور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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مِن قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب نليم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 لا يكون من نجوا ثلاثه لله ورابعهم ولا خمسه لله وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم الا هو معهم اينما كانوا ثم يلبثهم بما عملوا يوما قيامه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 وَتَنَا جَوْبٍ بِْضِ وَاتَّقْوى وَاتَّقُ اللهه النَّذين إلَيْهِ تُحشَرون إِ مَن نجوامِنَ الشَّيطانٍ يُحزِنَ الذيَّذينَ آمَنوا وَلَْسَ بِضَذِهِم شَي أَلَِّا بِإذْنِ الله وَعَلَى اللهَّه فَلْيتَوَكَّرِ الْمُمِنون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 ان الذين يحدثون الله ورسوله اولئك في الظلالم كتب الله الاغلب ان انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وأدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم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 Ala inna hizba Allahi humu almuflihoon.